انهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون ذكر و ما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون ان انهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله الهن اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء من